ملينة أو تركتمها قائمة على لا أصولها فبإذن الله وليخذى الفاسقين وما أفا الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليهم الخيل ولا ركابه ولكن الله يسلق رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير مَا أَفَاءَ اللَّهُ وَلَا رَسُولُهُ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ من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 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصون الله ورسوله أولئك هم الصادقون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 ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا غفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحمٌ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 لَئِنْ أُخْرِدُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُتِلُوا لَا يَأْصُونَهُمْ وَلَئِنَّ صَوْهُمْ لَيُوَلِّنَ الْأَذْبَارَ ثُمَّ لَا يُصَرُّ لَأَن تُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء ذدر بأس بينهم شديد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 كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أن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 وتلك الأمفال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم